الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته حملتهم وهن على وهن وفيصاله في عامين أنشكر لي أنشكر لي ولوالديك إلي المصير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 مَتَّبِعَ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ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 وإذا قيل لهم متبع ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير وَمَن يُسلِم وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَد إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوَةِ الْوُسْبَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَن كَفَى فلا يحزنك كفرهم الينا مرجعهم فننبهه بما عملوا ان الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نطرهم الى عذاب غليظ ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله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 إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم ترى أن الله يولج الليل بالنهار النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر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 له عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا ذَا تَكْسِبُ عَدَاءً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بَأيِ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيتُ